بسم الله الرحمن الرحيم قل اؤي الى ان استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يدعي الى الهدى فآمنا به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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَذَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنَّا وإنه كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وعنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرة شديدا وشهبا وعنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء